صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين منص وعجبوا أن جاءهم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 إن هذا لشيء يراد ما استمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خجائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ إن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ اقْضَاءُ وَمَا يَنظُرُهَا أُولَئِكَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَرَاقٍ وَقَالُوا ربنا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 وَمِنْ مِحْرادٍ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تخف.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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَبُغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلَّا الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصَّالِحاتِ إلَّا الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصَّالِحاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَأْكِعُ وَأَنَابَ